تعالوا معنا لنأخذ اليوم طاعة سهلة سلسة لكنها كثيرة الكثيرة الأجر عظيمة الثواب إنها الوضوء في البيت والذهاب إلى المسجد هل تعلم أخ الكريم أنك إذا توضعت في بيتك وذهبت إلى المسجد مجرد ما تخرج من البيت وتبدأ في ذهابك, في ذهابك إلى المسجد هذا الوقت كله تقوم الملائكة فتقطف لك من قطوف الجنة وثمارها وتعده لك ضيافة لك حتى تصل إلى المسجد تتوقف الملائكة فإذا عدت إلى المسجد مرة أخرى هذا الوقت تقوم الملائكة تجهز لك نزلا وشيئا حتى إذا دخلت الجنة تستلمه فبعدد روحاتك إلى المسجد تجهز لك الملائكة نوزلا وضيافة في الجنة الفضلة الثانية للذهاب إلى المسجد أن الإنسان إذا توضأ في بيته ثم ذهب إلى المسجد كلما خطى خطوة غفرت خطيئة الخطوة الثانية ترفع معها درجة تغفر خطيئة ترفع درجة تغفر خطيئة ترفع درجة فانظر كم خطوة إلى المسجد تكفر فيها خطاياك وترفع فيها درجاتك درجاتك وترفع فيها درجاتك فاعلم أنك في عبادة منذ خرجت من بيتك إلى أن تصل إلى المسجد الفضيلة الثالثة للذهاب إلى المسجد فضيلة عجيبة ما كنت أتصورها أحباب الكرام كنت أتوقع أن الإنسان إذا توضأ وذهب إلى المسجد فإن هذه الخطوات إلى المسجد تحسب له في ميزان حسنات لكن إذا صلى وعاد فالعودة إلى البيت لا تحسب في ميزان حسنات فوجئت بأن العودة إلى البيت أيضا تحسب خطواتها في ميزان حسناتك انظر إلى كرم الله جل وعلا قد جمع الله لك ذلك كله أي ذهابك ورجوعك جعله الله في ميزان حسناتك ولذلك الرجل لما قال له اشتري حمارا لأن بيتك بعيد عن المسجد في الظلماء أي في العشاء والفجر والرمضان في الحر الشديد تمشي على التراب الحار بقدميك فيقول والله ما يصرني أن بيتي قريب من المسجد لماذا؟ قال إني أريد أن يكتب الله لي ذهاب إلى المسجد في ميذان حسناتي وعودتي إلى بيتي في موازين حسناتي فلما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم قال قد جمع الله لك ذلك كله ومن أعظم وأفضل ما يقال في من يتوضأ في بيته ويذهب إلى المسجد في الصلوات لسيما في الصلاتين اللتين في الظلمات وهما الفجر والأشاء أن الله عز وجل يجعل له نورا في قلبه ونورا في قبره ونورا على الصراط لأنه ذهب إلى المسجد في وقت الظلمة فاحرص على هاتين الصلاتين أخي الكريم احرص على صلاة الفجر واحرص على صلاة العشاء وأنت ذاهب إلى المسجد في صلاة الفجر في الظلمة تذكر أن الله جل وعلا ينير لك بهذه الظلمة قبرك وينير لك قبل قلبك وينير لك على الصراط لأنك مشيت في الظلماء ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى بشر المشائين الذين يكثرون المشي إلى المساجد في الظلم أي في صلاتي الفجر والعشاء بالنور التام يوم القيامة لأن الإنسان إذا مشى على الصراط في الظلمة من الناس من يضيء له وجهه ومن الناس من يضيء له طريقه ومن الناس من يضيء له إصبعه فيرى فيه ومن الناس من يأتيه نور تام يوم القيامة فهؤلاء الذين يحافظون على صلاتي الفجر والعشاء جعلني الله وإياك منهم ولذلك فنوصيك أن تخرج من درس اليوم معاهدا ربك أن تحافظ على كل الصلوات في المسجد وفقك الله لما يحب ويرضى وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته